بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ نا اوسلناك شاهدا ومبشرا وذكيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتذكروه وتسبحوه بكره واصيلا